وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامي وخاف وعيد